بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون وإنه في أمنا من كِتَابٍ لدينا لَعَلَّ حكيم أَفَنُطْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صُدْفًا أَمْ مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ النبي إلا كانوا به يستهدئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من قل السماوات والأرض، ويقولون قل قهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزلنا من السماء ماء ام بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرج والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروه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 نا إلى ربنا لم نقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور تفور مبين أم التقى من ما يخرج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 وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرجون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن نا وجدنا أبانا على أمة وإننا على أثارهم مهتدون وكذلك مَا أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرفوها إلا قال مسرفوها وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جَاتُكُمْ بِأَهْدَامٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا وقاتلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان المكذبين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلا فنبة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها أولا وآبهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة رب نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات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 مَتَ مُوَاعِدَةَ الَّذِي جَعَلْنَا لِمَن يَتَقُوَّ بِالرَّحْمَنِ لِبُرُوَتِهِمْ ثُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ ومعارج عليها ومعارج عليها يظهرون ولديوتهم أبوابا وسررا عليها يتكرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاء الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يطيض له شيطانا فهو له قرين لَا ليصفونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئت القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشكرتون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 أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذك لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون يعبدون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 وما لديهم من آية إلا هي أكبر من فتها وأقذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أَيُّهَا الساحر دلنا ربك بما عهد عندك إن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 أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آتفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ترب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جذلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أمعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا الملائفة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسكنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم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 الذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشهدون الأقلاء يومئذ بعثهم لبعض عدو إلا المستقين يا عبادنا طوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واثواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولدتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاسعة كثيرة منها تأترون ان المجرمين في عذاب فهن مطالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أذكركم بالحق كارهون فم أبرموا أمرا فإنا أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسْرُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَكُمْ فَأَنَا أَوَّلُ بِعَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش يصفون فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يومهم الذي وهو الذي في السماء وفي الأرض وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وعنده علم السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو يعلم ولئن سرّتهم من خلقهم يقنا الله فإن لا يفكون وقيني يا رب إنها قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم سلام، فسوف يعلم.